لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَ النَّجَاحَ نَمَّا مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.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 وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ وَلَا تَعْثُمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فتولَّا عنهم وَقَالَ يَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ عَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم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 أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وَادْرُ لَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِن كَيْدِي دَائِمٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون